ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ تفسير الآية التاسعة عشر بعد المئة ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ إِيُهَا الرَّسُولُ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 على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم طبعا في هذه الآية الكريمة في تفسير الأخوة بد من التنبيه ليس المعنى أنه يغفر لمن يعمل السوء بجهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد أن جميع من تاب فهذا سبيله وإنما خص من يعمل السوء بجهالة لأن أكثر من يأتي الذنوب يأتيها لقله فكر في عاقبة أو عند غلبة شهر أو في حالة شباب فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل هذه الأمور وفي هذه الآية الكريمة حظ منه سبحانه وتعالى على التوبة بهذه الآية الكريمه حظ منه سبحانه وتعالى على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما فعل ولو كان متعمدا للذنب فإنه لابد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها إذا قف عند هذه الآية مليا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله أي ثم إن ربك يا محمد وهذا الخطاب للجميع للذين اقترفوا ما لا ينبغي فعله من الكفر أو المعاصي عن سفه منهم وايثار للدنيا وعماية عن عواقب ما اقترفوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي ثم رجعوا إلى الله وندموا وأقلعوا عن السوء من بعد ما عملوه وأصلحوا أعمالهم فأقبلوا على فعل الطاعات إن ربك من بعدها لغفور الرحيم أي إن ربك من بعدها لغفور لذنوبهم فيسترها عليهم رحيم بهم فيقبل توبتهم منها ولا يعاقبهم إذن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من اطاعه فهو عالم ولذلك من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيان كما قال بعض العلماء لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوا وقال آخر كفى بخشيه الله علما وكفى بالاقترار به جهلا وايضا من آثر المعصيه على الطاعة فإن ما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لدتها وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبه في آخر عمره وهذا جهل فانه يتعجد الإثم والخزية ويفوته عز التقوى وثوابها ولدة الطاع ثم إنه قد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يعاجله الموت بغتة فهو كجائع اكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجا أن يتخلص من ضرره بشرب الدواء بعده وهذا لا يفعله إلا جاهل فينبغي على الانسان أن يحذر السيئات أجمع تفسير الايه العشرون بعد المئة ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كان جامعا لخصال الخير مديما لطاعة ربه مائلا عن الأديان كلها الى دين الاسلام ولم يكن من المشركين قط وهذه الآية فيها كلمات جميلة جليلة ونحن مطالبون باتباع هدي الأنبياء امه أي امام هدى معلما للخير يقتدى به وأصل أمم يدل على الأصل والمرجع أما قانة أي مطيعا خاضعا وأصل قنه يدل على الطاعة أما حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه هذا معنى مقبلا على الله معرضا عما سواه و اصل الحنف يعني الحنف الميل عن الشيء بالاقبال على اخر فالحنف ميل عن الضلاله إلى الاستقامه ميل عن الضلاله الى الاستقامه اذن اثنى الله سبحانه وتعالى على ابراهيم خليله بقوله إن إبراهيم كان امه قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذن هذه أربعة أنواع من الثناء الثناء الأول أنه افتتحها بأنه امه والأمة هو القدوة الذي يؤتم به ويقتدى به ويكون شخص لكن يعادل الأمة الثاني قال لله والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعه الثالث حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى انه حنيف انه مائل عن ما سواه الرابع قال شاكرا لانعمه والشكر للنعم مبني على الاقرار بالنعمه وإضافتها إلى المنعم وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب إذا لا يكون العبد شاكرا الا إلا بهذه الأشياء الثلاثه فربنا جل جلاله مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره إذا عاد الكمال كله إلى العلم والعمل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 الآية الثانية والعشرون بعد المئة وآتيناه في الدنيا حسنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين واعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين اعد الله لهم الدرجات العلى من الجنة الآية الثانية والعشرون بعد المئة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراء من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام وما كان من المشركين قط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 الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه وإن ربك ايها الرسول لا يحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجازي كلا بما يستحق الآية الخامسة والعشرون بعد المئة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعو أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين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 حسارات. وهذه الآية الكريمة دفّ ربنا سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثه اقسام فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج مع الحكمه إلى الموعظه بالترغيب والترهيب وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن الآية الثالثة والعشرون بعد المئة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدر عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف لمعاقبتهم الآية السابعة والعشرون بعد المئة واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر أيها الرسول طبعا هذا خطاب للنبي وخطاب لكل مؤمن يقوم بهذا الواجب واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم وما توفيقك للصبر الا بتوفيق الله لك ولا تهدل لإعراض الكفار عنك ولا يضق صدرك بسبب ما يقولون به من مكر وكيك الآية الثامنة والعشرون بعد المية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوه بثرك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما به فهو معهم بالنصر والتأيد وهذه هي يا اخواني آية عظيمه إن الله بنصره وتأيده ومعونته مع الذين اتقوا فاجتنبوا نواهية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مفسدون مع المحسنين في عبادة الله المحسنين عباد الله يعينهم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 والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي أحسن العقاب يكون بالمثل دون الزيادة فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته